ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغبون أقواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى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 والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا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 أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما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 ولا نساء, من نساء ولا نساء من نساء، عسى نساء يكن خيرا إن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس اسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا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 إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إِنَّ أكرمكم عند الله أتصاكم إِنَّ الله عليم خَبِيرٌ قالت الْأَعْرَابُ آمَنَّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الْإِيمَانُ في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلفكم من أعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يكونوا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 عَلَيْكَ أَنْ أَسْلِمُوا كُلًّا ثَمَنٌ عَلَيَّ إِثْنَانِ كُنْ بِاللَّهِ يَمْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هداكم لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ لفضيله تعملون